ما يقال عند الفزع لا إله إلا الله. ما يقول عند الذبح أو النحر يقول بسم الله والله أكبر. اللهم منك ولك. اللهم تقبل مني.